الله. الصلاة وسلم على الله على آله وصحبه وموالاه سبع عداء لا حول ولا قوة الله بالله العليل والعاقبة للمتقين ولا عدوانا على الظالمين واصلوا الكلام على نظمي ابن أبي كف عليه رحمة الله قال علي الرحمة ثم تاجماع وقيس وعمل مدينة الرسول اسخام من بذل في الحصة الماضية حصل الكلام على الإجماع. ذكر في هذا البيت ثلاثة أمور: الإجماع والقياس وعمل هذه المدينة. تقدم الكلام على الإجماع أما القياس فهو في اللغة التقدير والتسوية. يقال قاس الشيء يقيسه قيسا إذا قدره. إذا قدره. نحن في الدرجة صحيحة يقولوا البيس ما هو البيس البيس عندنا كانوا عندما يريدنا ان يدفنوا الميت والله واحد يبغي يشرط الواحد ثبات والله بغي يشرط الروحة ثبات يقضب خيط ويقيس به رجله ويقول له 42 والله واحد وربعين ويديه عند عند الشر اللي يشرط عنه لأن ألبساتهم وأحذيتهم كثير منهم كان يطلبها ما كانوا يشترون ألبسة جاهزة كانوا هم الذين يخيطونها كما يريدون كيف يسموه؟ فلان شرب صباد والله شرب والله شرب حلة كوستيم شاء الله كوستيم أستب والله شرب حلة يقولوا شرب الآن هي ابنة ما هي تشرب شونا ندروها شوش تارع شو غادي نقول لكم حاجة والله سمحوا لي نخرج على الموضوع والله إن استمر بكم الوضع في بلادكم غادي ما تلقاوش حاجة تشروها لابنائكم أرضي الله ورصد الألبسة كل موجودة هذه في هذا الأسبوع الماضي خبرني واحد قال لي لي ما لقيناش واش وخبرني أحد الإخوان قال لي ضرك كثير وتعنيت باش نلقى ثوب صالح لبنتي اوكي نقول نخرج على المساله الموضوع هذا اوكي يعني كل يستمر بكم الامر كما هكذا هذا الإنسان لا يجد ما يشتري لبناته ما تنحلموش لأولادي رزقو لبناتي ليه خاص ما كانش واحد اللي يدير معمل ويشري وهذا من من الإصلاح الميداني للمجتمع وللأمة حتى ترتبط بأصولها وشخصيتها ما كانش واحد احنا اللي واحد جعيري ووجه واحد يقول له لنا في وهرن والله في معسكر معمل تخييط ويخيط لنا القلب على إحسابنا احنا الجزائريين مسلمين ويربح كين واحد يوجه هذي مخاطبتي أنا في جامعي والله ندير درسي والله برسالي وخليها دير وروح أصلح الحياة اكذب واحد وهنا نيغال دير معمل جيب احتجوا ماشين ولا ثلاثة ودير احت عشر خدمة والله والله وخدمهم يخيطوا لنا الحجابات ويخيطوا لنا الفيات ويخيطوا لنا ابناء وهذا ابناء وهذا عقوله لكم حتى من يشوف القرائم نسأل الله تعالى اللات تستمر، يعني في اسبوع واحد قال ما لقيتش واش نسرق للمتين ملقاش شاشرها لها شاشرها يعني شاشرها خبروني يعني قال شاشرها لها سلوال قوم الفوق واحد حتى هذه اللي بيس اللي, اللي, اللي هو مخالف للشراع وكذا ينقاش العريبة سوية أقام ينقاش نرجع هذا الغير كان في صدري هذه مسألة بنقول لكم وهي مما من الأمور اللي غن نتلم عليها ونقولوا بالدعوة ينبغي أيضا عن تخرج إلى ميدان العمل وسائلها متوفرة نرجع الله المستعب من القياس يعني بلنا هو التسوية والتقدير أنسب الأمرين اللغويين المعنيين اللغويين أنسب المعينين اللغويين لتعريف القياس في الاصطلاح هو كونه التسوية لأنهم عرفوه بالاصطلاح بقولهم حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم عند الحامل حمل معلوم على معلوم معنى تسويته به وجعله مثله هذا معنى الحمل حمل معلوم على معلوم معنى تحمله عليه وتجعله مثله وتطهي حكمه واضح كيف حمل معلوم على معلوم زيد لمساواته له في علة الحكم فالعلة كما سيأتيه الجامعة بين هذا المعلوم وهذا المعلوم والمعلومية هنا ما الحكم لأن حكم الأول بالأصل طاح معروف ثاني معلوم عينه ماذا حكمه مشهور حمل معلوم على معلوم لمساواته له فش في علة الحكم عند الحامل هو الحامل هذا مش ذاير عند الحامل أستعرف هذا يقرأ واحد ما عنده صحلة بعلم الأصول يغرق يغرق الحمل ويدلال على ظهره حمله معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم عند الحمل خرج بقوله حمله معلوم خرج بهذا الحكم الثابت بالكتاب والسنه والإجماع هذا لا يسمى قياسة كان موافقا ولم يعلم الشخص بالدليل صحيح من كان مخالفا؟ فإن هذا قياس فاسد باعتبار ودخل بقوله عند الحامل عند الحامل قياس فاسد في نفس الأمر لأنه قبل ظهور فسادين عمول به كالقياس الصحيح ومعنى القياس لما أراكم عرفتوا القياس أن يكون عندنا شيء حكمه معلوم وشيء آخر حكمه مجهول فنقيس هذا المجهول هذا المجهول حكمه على هذا الشيء المعلوم حكمه لأن العلة التي في الأصل المعلوم حكمه موجودة في الفرع المجهول النظر في القياس من أهم مباحث أصول الفقه، فإن الاجتهاد يرجع إليه إذ هو أصل الرأي المقبول الرأي نوعان رأي مردود هو الذي جاء الذم له في كلام السلف والرأي المقبول هو المستند إلى القياس ولذلك لا يقلقنكم ما ترونه في كلام السلف من ذم الرأي فإما أن يكون المقصود به لي معناق النصوص وتأويلها تاويلا باطلا وإما أن يكون المقصود القول بالتشهي من غير استناد إلى القياس إذا منظروا في القياس من أهم مباحث أصول الفقه فإن الاجتهاد يرجع إليه إن هو أصل الرأي المقبول في الشرع وهو ينبوع الفقه ومنه تشعبت الفروع وهو جل العلم حاجة العلماء إلى القياس تتفاوت مش كل الناس يعني في نفس الدرجة وهي الحاجة إلى القياس من الذي يقل اعتماده على القياس المطلع على أدلة الشريعة من الكتاب والسنه المتمحر فيها المتفطن لدلالاتها دلالاتها مثلنا المنطوق المفهوم, المفهوم الموافقه الموافقة ومن المخالفة دلالة التنبيه دلالة الإشارة واضح كيف ف الناس يتفاوتون في حاجتهم إلى هذا الأصر الذي هو القياس بحسب ماذا بحسب إطلاعهم على أدلة الشريعة والتبحر في هذا الإطلاع والأمر الثاني في تفطنهم لش لدلالات الأدلة من النصوص ومن الأفعال حال النبي عليه الصلاة والسلام فيخالفهم ودلالة الألفاظ مما يفتح الله تعالى بها على عباده ما يشاء إلا أن يؤتي الله عبدا تهما في كتابه كما جاء عن ابن بن طالب رضي الله تعالى عنه عندما سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مما ذكره هذه الكلمة وكثيرا وكثيرا ما يقول العالم الشيء وهو يجهل الدليل ثم يأتي الدليل على وفقه كما حصل بعض الصحابة هو ينظر في المسألة فيعوزه الدليل من الكتاب فيفتر إلى ماذا إلى إعمال اعمال القياس يا جماعة شو هو أن نقولكم شيء ألف كانوا يذمون الرأي من العلماء فكيف بالرأي من الدهماء تعرفوا انت ما ليس يعني يقولوا الرأي انت عكروا حرميه في الحش. تعرفوا هذا يعني كانوا يذمون الرأي من العلماء والعلماء متشبعون بالشريعة يعرفون نصوص الكتاب نصوص السنة مقاصد الشريعة أصولها. ومع ذلك كانوا يذمون الرأي منهم فكيف بالرأي من لوكاء جب. إذن قلت كثيرا ما ينطق العالم بالشيء ويذكر حكمه من باب الاضطرار ثم يكون ذلك ثم بعد ذلك ياتيه شخص يقول ها هو الحديث والله كذا وكذا ليه لان الانسان اذا تشبع بالشريعه في الغالب مع توفيق الله تبارك وتعالى لا لا يحيد عنها يوفقه الله يسدبون الله يتقون الله ويعلمكم الله يا أيها الذين ان وإنتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا أيها الذين آمنوا وإتقوا الله وآمنوا برسوله يتكم شفلي من رحمته ويجعل لكم نورا تمشونك للخياس أركان أربعة الأصل المقيس عليه هذا الأصل وهو المقيس عليه وهذا الأصل يسمى محل الحكم المحل. محل محل يعني محل الحكم كيف يسمى محل الحكم كما كنا نقول المحل يعني المحل هو وجود الزوج والزوجة يعني المحل مقصود به يعني إذا قلت كين الشيء وهو المحل وكين الحكم الذي يتصف به المحل إذن الأصل المقص عليه وهو محل الحكم المشبه به محل الحكم المشبه به مثلا البر والذهب والفضة مثلا والوضوء البر محل والذهب محل شيء محل يعني عند أربعة جدران محل الذهب محل الفضة محل الوضوء محل عندك امور اخرى تريد ان تشبهها بهذا المحل لكون العلة التي في المحل موجودة موجودة فيها لا تقول النقود مثل الذهب النقود مثل الفضة الارز اللي ما نصش عليه الشارع مثل القمح لأنك وجدت العلة التي في القمح أو في الشاعير هي في الأرس وهي مثلا لإقتيات والإدخار أو العلة التي في الذهاب والفضلات هي في النقود وهي الثمن فتحمل النقود اللي هي الفرع المشبه على العصر المشبه به وينه؟ ذهب الفضاء لعلة جامعة بينهما وهي الثمانية التي استمتها أو التي نص عليها الشرع وتحميل ماذا وتنظر فتجد مثلا الأمثلة تسامح بها تجد الوضوء قد أمر الشرع بأن يسمى الله تعالى في بدايته وضع هذا محل الحكم فيه ماذا وجوب التسمية أو ندبها ثم تأسيير التيمومي. لا وضوألي من النبي صلى الله عليه عندما صححه من العلماء وهو ثابت من شاء الله. ثم تأسيير التيمومي فتجدوه محلاً تيموم محل. تشبهه هذا المحل باش بالمحل الأول الأصل. تشبهه بذا في ماذا؟ في مطلوبية التسمية لعلة جامعة بينهما وهي كون كل منهما طهارة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 وهو مثلا تحريم الرهن البري والذهب والفضه وحكمه في في الوضوء ماذا نذب تسميه او وجوبها ثالثا الحكم الثالث الفرع ما هو الفرع محل الحكم المشبه محل الحكم المشبه كالعرض في قياسه على البري وكتمم في قياسها على الوضوء وكالكفاره بالاكل والشرب في قياسها على على الجماع ولا اخفي عنكم انني اميل الى ان هذا قياس اولوي ولم اقولها قبل اليوم ليه؟ لأنه لولا أن النص جاء في الكفارة في الجماع لكان كثير من الناس لا يقولون بذلك لأن الإفطار في عادات الناس بما يقول هذا ولذلك يعني ربما بالكلمة لم أقولها قبل يوم لكن أقول يعني يقع في خلدي بأن هذا من باب أولى فنص الشرع على الخفي وترك الجليه لعلكم توافقونني او بعضكم على هذا إذا لم توافقوا فلا تثربوا طيب قلنا إذن الفرع وهو محل الحكم المشبه الأرض في قياسه على البر ها والعملات المعاصره في قياسها على الذهب والفضه والتيمم في قياسه على الوضوء ازيد والاكل والشرب في الحاقه من باب اولى باش للجماع الركن الرابع العله هذه هي اهم شيء في القياس وهي الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه في والادخار في قياس الارضي على البر ثمانية في قياس العملات على الذهب والفضة طهارة في قياس ماذا كما الوضوء وتشوش البالي في قياس الجوع الشديد بالنسبة للقاضي على الغضب إذا كان هو بروحه ما يحكمش بالشرع غضبان ولا ولا اذا ما يقضي بالحق <سؤال> إذن هذه هي اركان قياس ما هي اصل المقيس عليه حكم الاصل الفرع وهو محل الحكم المشبه العيل لا الجامعة يقال يقال إن القياس عند مالكين يقدم على خبر الواحد متى تعارض معه هذا المشهور عند المتأخرين من المالكيه وهو أن القياس يقدم على خبر الواحد الحديث الأحادي لماذا قالوا لأن القياس يتضمن الحكم وعلته والخبر لا يتضمن إلا الحكم أقول هذا ليس بمضطرب قد يتضمن الخبر أيضا لله هذا ليس بمطار كثيرا ما نجد في النصوص التنصيص على على علة الحكم أو حكمته فهذا الكلام ليس بمطار وهذا القول أيضا ليس صحيحا والله أعلم في مذهب مالي بل إن مالكا يقدم الخبر الصحيح على ومن الأدلة على ذلك أنه أخذ بحديث التصرية والقياس في الظاهر على خلافه لأن الإنسان إذا كان دش اللي لها اللي امتنع صاحبها اشتراها منه وصاحبها قد امتنع من حلبها حتى ينتفخ ضرعها ويوهم مشتريها أنها ذات ضر كثير فإذا أخذها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بقيت عنده وحالبها فإنه إن كاريها إن رضيها فليمسكها وإن كاريها فليردها وصعب هذا في الظاهر خلاف القياس ومالك أخذ ده. وكذلك أخذ مالك في القول بالنضح إذا شك في شيء فينضح النضح طهر كما سبق لنا قبيلها في نضحي الحصير عندما قال بأنه لذلك لا للتطرية وكذلك في قول مالك وقول أصحابه لأن من كان يتوضع وانتقض وضوءه في خلال الوضوء في خلال وانتقض وضوءه وهو يعني بصدد الوضوء فإنه يعود من الأول ويرسل يديه ما أن يديه نظيفتان فقال لا يرسله ما تفعل للسنة هذا أيضا هذه أنثية ثلاث على كون مالك لا يقدم ماذا القياس أبدا ربما معوهما ربما خير هناك أمر قاله بعض العلم أنه يقدم ربما القواعد العامة المستقاه من عدة نصوص لا هذه ممكن هذا خبر واحد أما ما يقال من أنه قدم ما القياس على حديث الأحد بأنه لم يقل بحديث أولوغ الكلب الجواب أنه قد قال به وأنه يرى استحباب ماذا؟ غسل الإناء سبع مرات ولكنه لم يقل بنجاسة لعاب الكلب كما وقيل عنه رعاية لظاهر قول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم هو الملك لم يرد هذا الحديث بالقياس لأنه قال باستحبابه فحمل الأمر على باستحباب لا على الإجاب وهذا ليس ردا للحديث الظاهر والله أعلم أن مذهب مالك ليس كما عليه متأخر المالكية من أنه يقدم القياس على خبر الآحاد بقي بعض المباحث القليلة في القياس نكملها في الحصة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله. <تصفيق> <تصفيق> Gracias el